أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأخواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أُوتيتم هذا فخذوه وإلام تؤتوه فحضروه وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَبْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْأَةً قُلَاءِكَ الَّذِينَ لَم يُرِدِ اللَّهُ أَيِّ طَهِّرَ قُلُوبَهُمْ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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدا فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي فمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنظروا نزل الله فأولئكهم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والألف بالألف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرت له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 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورى وهدى وموعرة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون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 ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون